السؤال رقم تسعة إذا أتجاوز هذا التحديد للسرعة بثلاثين كيلومتر في الساعة أتعرض إلى ألف خطية مالية با خصم ثلاث نقاط جيم خطية مالية وخصم ثلاث نقاط أعيد إذا أتجاوز هذا التحديد للسرعة ب 30 كيلومتر في الساعة، أتعرض إلى ألف خطية مالية، ب خصم ثلاث نقاط، جيم خطية مالية وخصم ثلاث نقاط.